الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاةً وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المصلين. الحمد الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين صل الله عليه وسلم. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونقش عذابك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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحيه العاطره المباركة للحبيب محمد وتحياتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه سيدي يا رسول الله البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت أحييت اجيالا من العدم الله الله يا رسول الله البحر دونك والبدر دونك. البدر دونك في حسن وفي شرف. والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له. وانت احييت اجيالا من العلم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حمات الإسلام وحرات العقيدة ما زال ومن فك وما فتئ وما برح الحديث بيننا عن سلسلة مباركه تدور حول التربيه الاسلاميه وها انا ذا اقدم الدرس الخامس في هذه السلسله ويصرني ان يكون موضوعها يدور حول نماذج من الرجال الذين رباهم سيد الرجال يا السلام رباهم استاذ الانسانيه الاكبر الله وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرساله العصماء مبعوث العنايه الالهيه وشمس الهدايه الربانيه سيد الخلق وحبيب الحق وقبل ان اضج هذا الباب وقبل ان اطرقه اقول لرسول الله يا سيد الرجال نشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ومحوت الظلمه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا يا سيدي خير ما جزى نبيا عن امته صلى الله عليه وسلم الرجوله كلمه طالما اهتزت لها اعواد المنابر ووصل رنينها الى اعماق القلوب واسمحوا لي ايها الساده الاعزاء ان اعود بكم الى هذه الكلمه يوم ولد سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم الجو الذي احاط به والبيئه التي احاطته كيف ولد ولد سيد الرجال يتيما فكان هو اليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين ولد فقير المال فكان هو الفقير الذي انار القلوب برحمات الله رب العالمين كان اميا ولكنه كان الامي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بعبد الله وظل معها اياما ونادى المنادي نادى المنادي بان قافله متوجهه الى الشام وكان عبد الله من الذين خرجوا مع تلك القافلة وانتظرت آمنة عودة زوجها لتزف إليه بشرا أن في رحمها جنينا وعادت القافلة كلها إلا واحدا هو عبد الله بن عبد المطلب وما اشد حاجه المراه الى ان تزف هذا الخبر الى زوجها ولكن هل تعطلت المقادير بموت عبد الله لقد اخذ الجنين صريقه كما شاء ربه فالله تعالى يقول في حديثه القدسي الجليل عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد فان سلمت لي فيما اريدك فايتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد واتحتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد وحد الله يا مسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا الامر امري وللتقدير. السون التي تجري بتدبيري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي احاط بي علمه من قبل تصويري لا الامر امري ولا التقدير تقديري ولا السون التي تجري بتدبيري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي احاط بعلمه من قبل تصويره. النموذج الاول من الرجال هو سيد الرجال. هو سيد الرجال. ومضت مدة الحمل كما اراد الله. وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها تجلى مولد الهادي. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة واسدت للبريه بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة أيوة. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا أيوة. وفاح القاع أرجاء وطاب أبا الزهراء. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا فحينما دحتك ارتدت السحابة فما عرف البلاغة ذو بيان اذا لم يتخذك له كتابا بليت لهم من الاخلاق ركنا فقال الركن فانهدم الطرابا ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجابا وكان جلابهم فيها مهيبا ولا الاخلاق اجذر ان تهابا. الله الله الله الله الله الله بسم الله, الله سلم وبارك عليك. الحمد لله. لا, لا اله الا الله. لا إله إلا الله. هذا سيد الرجال. لا اله الا الله. لا الله. بريت لهم من الأخلاق ركلا فخان الرك. فن هذا مقرابة. ماذا أنتم فاعلون إذا فغش شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال واشد من ذلك سيكون ماذا انتم فاعلون اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قالوا او كائن ذلك يا رسول الله قال واشد من ذلك سيكون ماذا انتم فاعلون اذا امرتم بالمنكر ولهيتم عن المعروف قالوا او كائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران واحد يا سيدي لا اله الا الله من اقصى المدينه رجل يسعى وقال في الزناد غافر وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى في سوره القصص اسود القصص في سوره يس وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى لان كان المقصود ان حبيب النجار عليه رحمه الله لما جاء ناصحا ومبشرا وهاديا الى الله قال يا قوم اتبعوا المرسلين كان المقصود انه جاء من مكان بعيد فقدم البعد اولا اما وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى فهذا الرجل الذي جاء هو مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه لم يكن المقصود هو أقصى المدينة إنما المقصود أنه رجل كان يكتم إيمانه ويعلم أن موسى مصطهد فكان المقصود فيه الرجولة كانت الرجولة هي المقصودة فيه والرجولة كلمة غالية الرجولة كلمة غالية وابراهيم جاء ايتين آية من ياسين وآية من القصر فيها رجولة وجاء <تصفيق> من اقصى المدينه رجل يصف وجاء رجل من اقصى المدينه يسرى. هذا رجل وهذا رجل وجاءت رجال رجل لان الاسلام لا يعبد بالكسره الاسلام يؤمن بالواحد الاسلام يؤمن به. بالواحد فاشوف الدنيا تحولت الى الشاب عندما يذهب الى الغرب ونقصد بالغرب هنا شرقا وغربا يعني روسيا تعتبر بردو غرب وامريكا تعتبر غرب ومن لف لفهما فالغرب كله هو ما عدا الشرق الاسلامي كيف ان الشباب غير كل شيء حتى دينه وقيمه في مدنية زائفة الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله اكبر الله أكبر. اكبر يا سامع الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فالمؤمن عمره ما يقول انا مريض نفسيه لان انت عارف ما علاج النفس كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الطوى جاء ليس في بيته قوت يوم وتسأله كيف امسيت يقول لك بخير والحمد لله وأنا في سعادة لو علمت بها الملوك لجال عليها بالسيوف. والسلام كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى الله وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى ولرب أمر نصف لك في عواقبه رضا <تصفيق> الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فلا تكن <إيه؟ تصفيق> <تصفيق> متعرضا نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف السعاده ليست مالا وليست عقارا تملك الناس الهوى والغرور وفكنه الغيد وسكن القصور ولو تزال الحجب بانت لهم زخارف الدنيا وعقبى الامور تملك الناس الهوى والغرور وفكنه الغيد وسكن القصور ولو تزال الحجب بانت لهم زخارف الدنيا وعقبى الأمور اللهم لا تشغلنا بغيرك عنك اللهم اغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك إنك نعم المولى ونعم النصير إن الإسلام طبيب النفوس وإن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يداوي الجراحه الداميه بتنفس الروحانيات الصافيه مم. شباب في الغرب يهوي كما يهوي الفراس في النار مصاب بعقد لانه تتلحق على ما قاله فرويد المحلل الجنسي اليهودي الرهيب الذي اخضع كل شيء للجنس حتى رضاعه الطفل من ثدي امه حتى تفريغ المثانه من البول جنس حتى تفريغ القولون من الفضلات جنس فسر كل شيء بالجنس وللاسف الشديد تدرس كتبه في بلاد المسلمين ذهب الشباب الى العيادات النفسية التي يديرها اليهود فكانت نصيحة الطبيب انه معقد انه مكبوت. ما علاج الكبت وما علاج العقد ان يرافق فتاة ان يرافق فتاة جائعة الاعين ان يرافق فتاه تشتعل جنسا ولهيبا فيكون الدواء اشد نكرا من الداء كما قال امير الشعراء في حق امير الانبياء داويت متئدا وداووا طفرة واخف من بعض الدواء الداء الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبه